حق جهادي حتى أتاه اليقين من ربي وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أم بعد هذا هو اللقاء الخامس مع إخواني وأخواتي في معهد جمعية الحكمة وأول ما نبدأ به إن شاء الله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الماضي كنا تكلمنا على تقسيم الكلام وقسمنا الكلام إلى قسمين كلام في اللغة وكلام في الاستلاح ثم عرفنا الكلام لغة وأرجعنا الكلام على أقسامه للمرحلة الثانية أقسامه الخمسة ثم عرفنا الكلام اصطلاحا وقلنا لو سئلتم عن تعريف الكلام اصطلاحا فقرأوا المتن هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كذلك إذا سئلتم عن قيوده فقولوا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وعرفنا اللفظ لغة وأن معناه الرمي والطرح ثم عرفناه استراحا وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها كما ذكرنا أن هناك تعاريف أخرى أعرضنا عنها اختصارا وعرفنا أيضا المركب لغة وهو ضم كلمة إلى أخرى أو وضع شيء على شيء هذا هو التركيب أو بناء شيء على شيء أو وضع اجره على أخرى هذا كله يقال له التركيب من جهة اللغة وعرفنا أيضا التركيب اصطلاحا والآن نقف مع القيد الثاني من قيود الكلام عند علماء النحو ما هو التعريف المشهور للتركيب لغة التعريف المشهور طبعا عندما نقول المشهور معنى أن هناك تعاريف أخرى ولكن حاولنا أن نختار التعريف المشهور وهو ضم كلمة إلى أخرى. مثلا في اللفظ قلنا زيد زيد هذه كلمة اسم شخص مركب من بعض الحروف الهجائية اللي هي الظاي واليا والدان. وفي التركيب نضم إليها كلمة أخرى ونقول نضيف إليها كلمة أخرى ونقول زيد قائم زيد قائم أولا في الأول ابتدأت الكلام وثانيا أخبرت فالخبر هو قائم فزيد قائم إذن لا بد من مسند ومسند إليه كما سبق لكم وقال بعضهم مركب قول مؤلف من كلمتين قول مؤلف من كلمتين مركب من كلمتين فأكثر ولا يعني كلمتين يعني فقط لا يمكن أن يتركب من أكثر شريطة أن تحصل الفائدة أما قد يكون مركبا ولكنها لا تحصل الفائدة مطلقا سواء كانت الفائدة تامة جديدة أو كانت قديمة, قديمة فمثلا إذا قيل لك ركب ركب جملة اسمية فيها ممتدى وخبر تقول الصدق منجاه الصدق منجاه الصدق ممتدى منجاه خبر إذا قيل لك أيضا ركب جملة فعلية يعني أن تكون مبدوعة بالفعل مطلقا يعني سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا فتقول قام زيد فهذه جمله فعليه دائما ننظر الى الصدر فاذا كان صدرها اسما فهي اسميه واذا كان صدرها فعلا فهي فعليه اسميه الصدر هي الاسميه اسميه الصدر هي الاسميه فعليه الصدر هي الفعليه هي الفعليه الا بعض الصور لا نذكرها ونتركها ان شاء الله في المرحله الثانيه فننظر إلى الصدر عندما نقول زيد إذن هذه جملة اسميه لأن صدرها اسم وعندما نقول قام أو يقوم أو قم هذه جملة فعلية لأن صدرها فعل صدرها فعل وهكذا نقول أما إذا كان إذا كانت مركبه من جملة اسمية وتمت الفائدة لذلك نقول فائدة تامة يعني المبتدا والخبر أو فعل وفاعل إن كان لازما وإن كان متعديا لا يكتفي بالمرفوع لابد أن يكون هناك فعل وأن وف... يكون هناك فعل وفاعل ومفعول فهذه تكون الفائدة كيف هي تامة وقد يكون الكلام أو تكون الجملة مركبة من كلمتين فأكثر لكنها غير مفيده او فيها إفادة ناقصه وذلك اذا قلت ان يقن الطالب ان تيقن الطالب اذن هنا تركبت من ماذا من الحرف والفعل والاسم لكن الفائده ناقصه ان جاء الاستاذ إذن هنا هناك فائده ان جاء الاستاذ لكنها تمام ناقصه ناقصه لماذا؟ لأنها هي مركبة من حرف ومن فعل ومن اسم لكن هل يقال في هذه الجملة بأنه كلام في الصلاح النحويين؟ الجواب لا يقال له كلام في الصلاح النحويين لماذا؟ لأنه غير مفيد نحن ننظر إلى القيود الأربعة مركب؟ نعم لفظ؟ نعم موضوع وضعا عربيا نعم إذن قيود ثلاثة موجودة لكنه اختل قيد واحد هو قيد الإفادة قيد الإفادة فإذن إن قام محمد إن قام محمد هذه جملة لكنها ناقصة إفادته ناقصة إن قام محمد وقع ماذا؟ فإذن تحتاج إلى ماذا؟ إلى الجواب فهذا يقال له مثل هذا يقال له كلام في اللغة ولا يقال له كلام في الاصطلاح لأن الشرط يحتاج إلى ماذا؟ إلى جوابه ومن ذلك ايضا إن قلنا للطالب من باب التحفيز ومن باب رفع همته إن تجتهد في حفظ دروسك ان تجتهد في حفظ دروسك هذا كلام مركب من كلمتين فأكثر مركب من ماذا؟ من إن تجتهد في دروسك في حفظ حفظي دروسك لكنه ماذا غير مفيد غير مفيد ونحن قلنا لا بد من ماذا من قيود اربعه فاذا اختل قيد واحد وفقدنا قيدا واحدا فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين وانما يسمى كلاما في اللغويين في اصطلاح اللغويين في اصطلاح اللغويين, اللغويين فاذا هذه جملة لكنها غير مفيدة لكنها غير مفيدة لأن بعض القيود غير موجودة. طيب هذا من جهتي اللغة التركيب من جهة اللغة ما هو مثال المركب أو ما هو تعريف المركب اصطلاحا إذا قلنا التركيب لغة تنضم كلمة إلى أخرى ماذا نقول في من جهة الاصطلاح ما تركب من كلمتين فأكثر ما تركب من كلمتين فأكثر طبعا ذكرنا لكم الأمثلة ونبس أن نزيد بعض الأمثلة لأن بالمثال يتضح المقال ما هو مثال المركب من كلمتين فأكثر مركب من كلمتين تقول جاء محمد هذه جملة فعلية جملة فعلية جاء محمد جاء فعل ماض مبني على الفتح محمد فاعل وما هو مثال المركب من جملة اسمية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد المبتدا رسول خبر رسول مضاف الله مضاف إليه فاذا هي جملة اسمية مركبة من ماذا من مبتدا وخبر مركبا من مبتدا وخبر وسواء كان التركيب لفظا او تقديرا فزيد قائم وجاء محمد سواء جمله اسميه او فعليه هذا ملفوظ بهما ام غير ملفوظ بهما ملفوظ, ملفوظ بهما او كانت تحقيقا معنى تحقيقا اما تحقيقا واما تقدير. تقديرا يعني تلفظنا بها او لم نتلفظ بها لما نتلفظ بها قم استقم كما سيأتي قم هذا كلام مركب من ماذا؟ من كلمتين الأولى قم والثانية أنت أنت فيه ضمير مستتر فيه ضمير مستتر استقم ومركب مركب أيضا هذا الكلام مركب من كلمتين وهي جملة فعلية الأولى الفعل استقم والثانية ما هي؟ أنت طيب ما هي انواع المركبات؟ إذا عرفنا التركيب استلاحا ما هي أنواع, أنواع التركيبات الجواب اختلف العلماء في أنواع المركبات اختلف العلماء في أنواع المركبات منهم من قال إنها خمسة خمسة أنواع ومنهم من قال ستة أنواع ومنهم من قال سبعة أنواع ومنهم من قال تسعة أنواع هناك من قال بأن المركبات تسعة أنواع ف. إذا قلنا بانها تسعة أنواع أو قلنا خمسة أنواع أو قلنا أكثر من ذلك مثلا هناك التركيب الإسنادي وهناك التركيب الإضافي وهناك التركيب البياني وهناك التركيب الوصفي وهناك التركيب التوكيدي وهناك التركيب البدلي وهناك التركيب العطفي هناك التركيب المزجي وهناك ايضا التركيب العددي هذه اقسام تسعه هذه معروفه في التركيبات ولكن الانواع اللي هي مشهوره ومستعمله خمسه وجمعها بعضهم في بيت تراتبنا خمسة مزجي عدد تراكبنا خمسه مزجي عدد اضافي تقييدي ثم استناد تراكبنا خمسه مزجي عدد اضافي تقييدي ثم استناد يعني المركب الاضافي عفوا المركب المزجي ثم المركب العددي ثم المركب الاضافي ثم المركب التقييدي ثم المركب الاسنادي هذه انواع خمسه ولكل نوع من هذه الأنواع الخمسة أو الأنواع تسعة تعريف يخصه لذلك هذه الأنواع لا نحتاجها الآن لا نحتاجها الآن إنما الآن نشير إلى تعريف نكتفي بتعريف المركب فقط فنقول التركيب اصطلاحا هكذا ما تركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا فقط ان قيل لك اذكر مثالا للتركيب يعني اذا تركب الكلام للكلام مركب من كلمتين من كلمتين تحقيقا تحقيقا او اذكر ايضا مثالا لجمله مركبه من كلمتين تقديرا معناه تقديرا ملفوظ بهما فاذا قيل لك ما المراد بقولنا تحقيقا المراد به ملفوظ او تقديرا المراد غير ملفوظ بهما هذا هو المركب استراحل ويكفي هذا لأن لو ذهبنا لنذكر تعريف كل قسم هذا سيأخذ وقتا طويلا كل كلمة نزلت الثانيه منهما منزله التنوين كل كلمة نزلت ثانية منهما منزلت التأنيذ السكنة أو كل كلمة أسندت إلى, أخرى إلى غير ذلك هذه تعريف معروفة ولكن ستأخذ وقتا طويلا طويلة سيما تحتاج الى أمثلة فلذلك نقول التركيب من جهة اللغة ضم كلمة إلى أخرى ومن جهة الاستلاح ما تركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا هذا أمر سهل جدا تحقيقا يعني ملفوظ بهما أو تقديرا غير ملفوظ بهما يعني مقدرة إحداهما, إحداهما مقدرة. قم في أخرى هو أنت هو أنت إذا المعروف هذا طيب ننتقل إلى القيد الثالث ذكرنا القيد الأول اللفظ ثم القيد الثاني التركيب ثم القيد الثالث المفيد سؤال كم للمفيد من معنى كم للمفيد من معنى يعني هذا القيد الثالث كم له من معنى الجواب المفيد له معنايان، المفيد له معنايان عند علماء اللغة وعند علماء النحو، فكل قيد لابد أن نعرفه من جهة اللغة وأن نعرفه من ماذا من جهة السراغ، فما هو المعنى اللغوي للمفيد؟ وهذا إن شاء الله يعني أمعن فيه النظر هو سهل جدا، المفيد مأخوذ من ماذا؟ ناخذ من الفيد المفيد، نأخذ من الفيد ما هو الفيد؟ الفيد هو استحداث المال واستحداث الخير، استحداث الخير. يقال فلان أفاد واستفاد المال، وفلان استفاد وأفاد خيرا مع ملازمته لشيوخه. فهذه ما أخذ من من الفيد الفيد. استحداث المال أو الخير استحداث الخير يعني كان يجهل هذا الخير ولكن بملازمته لمشايخه استفاد خيرا استفاد خيرا مفهوم؟ هذا من جهه اللغة المفيد ما هو المفيد من جهة الاصطلاح ما هو المفيد من جهة الاستلاح؟ المفيد له تعريف كثيرة ولكن أذكر لكم تعريفا سهل جدا إن شاء الله سهل جدا أن نقول في المفيد ما أفاد فائدة تامة وبعضهم يزيد ما أفاد فائدة جديدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر هذا تعريف الذي يحفظه الطلبه كل الطلبه يحفظون هذا التعريف أما تعريف اللغوي قل من يحفظه. فنقول ما أفاد فائدة جديدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظر لشيء آخر ما معنى منتظر لشيء آخر منتظر لا يكون السامع منتظر لشيء آخر يتوقف عليه تمام الكلام لا ينتظر شيئا آخر يتوقف عليه تمام الكلام فإذا قلت جاء محمد جاء محمد أو محمد قائم أو محمد صادق إن جاء محمد أو محمد صادق هذان مثالاً كل منهما أفاد فائدة جديدة يحسن سكوت المتكلم عليها سكوت المتكلم أو يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع يحسن سكوت المتكلم من ماذا عليها من المتكلم والسامع وما هو ما هي هذه الفائدة الفائدة الإخبار بصدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه محمد صادق لأن السامع إذا سمع منك هذا المثال محمد صادق هل ينتظر شيئا آخر يتوقف عليه تنام الكلام الجواب لا لا ينتظر شيئا آخر فأنت قد أخبرت أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صادق وهنا السؤال يحسن سكوت المتكلم يحسن سكوت المتكلم هل السكوت يحسن من المتكلم أم من السامع طيب قبل أن نبين هذا هذا التعريف ما أفاد فائدة هل هناك تعريف آخر غير هذا التعريف الجواب نعم هناك تعريف ما أفاد فائدة دون زيادة جديدة ودون زيادة تامة لأننا قلنا في هذا التعريف زاد بعضهم ما أفاد فائدة جديدة تامة وهناك من قال ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظر لشيء آخر منتظراً لشيء آخر فما زادوا ماذا؟ تامة ولا زادوا جديدة ولا زادوا جديدة يعني معنى أنه بمجرد ما تحصل فائدة خلاص طيب هؤلاء الذين قالوا ما أفاد فائدة جديدة تامة يترى إذا كانت الفائدة قديمة هل تدخل معنا ام لا تدخل على هذا القيد كثير من العلماء على هذا القيد الذي ذكروا كثير من العلماء قالوا لا تدخل المثال الذي سبق ان بينا لكم تقول السماء فوقنا هذه فائده ولا ما هي فائده فائده لكنها قديمه الارض تحتنا فائده ولا ما هي فائدة فائده فالذي اشترط ان تكون الفائده جديده يقول هذا المثال غير داخل والذي قال ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم مجرد أن تفيد الفائدة قال هذا المثال داخل معنا هذا المثال امثله كثيره ذكرها العلماء الخمز الفطير سريع الانهضاء النار تحرق الماء يروي السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا كما يقولون من باب تحصيل الحاصل من باب تحصيل الحاصل تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا عندما تريد أن تخبر أحداً بشيء حاصل بل هو واقع لا يمكن أن يدفع ماذا تقول له؟ يقول هل فعلاً وقع كذا تقول له هذا من باب تحصيل الحاصل أو تقول له هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا من باب أو تقول هذا من باب نقطتين السماء فوقنا والارض تحتنا فلذلك الذي لم يقيدها بالجديده قال فائده فانه يشترط فيها ماذا يشترط حصول الفائده ولهذا صحيح ام غير صحيح الجواب نعم صحيح لماذا قلنا صحيح لان الكلام اشتمل على القيود الاربعه السماء فوقنا لفظ مركب السماء تلفظنا بها لأن فيها حروف أو بعض حروف الإيجائية مركب من كلمتين الأولى السماء والأرض والثانيه فوقنا مفيد لأنه أفاد فائدة حتى ولو كانت قديمة موضوع وضعا عربية انه لف مركب مفيد موضوع وضعا عربية إذن هذا من لا يشترط ماذا؟ من لا يشترط كون الفائدة جديدة. جديدة طيب ما حكم من قيد أن تكون الفائدة جديدة هل هذا يكون داخلا في كلام النحويين هذا المثال السماء فوقنا والأرض تحتنا هل يكون داخلا في كلام النحويين والصراحهم أم يكون داخلا في كلام اللغويين يكون في كلام اللغويين اللغويين, اللغويين. لكن ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه داخل في كلامي النحويين لأنه حصلت فيه القيود الأربعة وحصلت الفائده بصرف النظر عن كونها جديدة أو قديمة مفهوم؟ نعم يشترط أن تكون تامة يشترط أن تكون تامة أما إذا كانت ناقصة فلا يلتفت إليها إن جاء محمد إن أقيمت الصلاة ان فهم الطالب الدرس ماذا يقع هذه فائدة ولا لا فائده لكنها تامه ولا ناقصه <تصفيق> ناقصه هل الفائده الناقصه مثل هذا المثال يكون داخلا في كلام النحويين أو في كلام اللغويين في كلام اللغويين ولا يمكن أن يكون داخلا في كلام النحويين طبعا ركزوا معي جيدا الراجح ان قولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا والماء يروي والخبز الفطير سريع للنظام هذه داخل في ماذا؟ في الكلام النحوي لماذا؟ إذا قيل لكم لماذا؟ لأنه استوفى الشروط الأربعة فلذلك لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى من قال بأنه كلام عند اللغويين وليس عند النحويين طيب إذن من هنا العلماء يقولون ينبغي أن يكون التركيز على التقسيم وليس على النوع معنى النوع يعني نوع الفائدة جديدة ولا قديمة إنما التقسيم إلى كم تنقسم الفائدة في قول المصنف المفيد هذا هو الذي ينبغي أن يركز عليه الطالب إلى كم تنقسم الفائدة الجواب تنقسم إلى قسمين. قسمين فائدة تامة وفائدة ناقصة. طيب إيش ماذا نعني بقولنا فائدة تامة ماذا نعني أي فائدة لم تكن معلومة عند السامع فائدة لم تكن معلومة عند السامع فلذلك إذا قلنا فاد فائدة جديدة تامة تامة فكلنا يجهل مجيء يجهل مجيء محمد فتقول أنت جاء محمد عندما يأتينا الإخبار بمجيء محمد بمجرد ما نسمع ماذا نقول السامع يكتفي بهذا أم ينتظر شيئا آخر يكتفي بهذا فلذلك قالوا هذه فائدة تامه لأنه يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر يكتفي بماذا؟ بما بلغه من الإخبار ما هو الاخبار الذي بلغه؟ إخبار بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم هذه فائدة كيف هي؟ كيف هي؟ تامة. تامة والفائدة الناقصة من العلماء من قال الفائدة الناقصة هي التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تمامي؟ الإفادة, الإفادة. تكون فائدة من لكنها غير تامة قالوا كالجملة الشرطية والذي قيد أن تكون لا تكون قديمه قال وهذه أيضا تدخل معهم يعني السماء فوقنا والأرض تحتنا قال هذه فوائد لكنها كيفية تامة ولا ناقصة لا. لا. قالوا هي ناقصة لماذا ناقصة لأنها, لأنها كانت معلومة لا. لا. أما الفائدة التامة الجديدة هل كانت معلومة أو لم تكن معلومة لم تكن, لم تكن, تكن معلومة ولكن صحيح كما قلنا لكم أنها تدخل في اصطلاح النحويين لانها اجتملت على قيود أربعة ما هي اللفظ والتركيب والافاده والوضع والوضع فبخلاف اذا قلت ان قام زيدون ان قام زيد هذا المثال ليس فيه فائده بل بعضهم يقول ليس فيه فائده لا تام ولا ناقص لا تام و... بل الجمهور رجحوا ان قولنا ان قام زيدون ما فيه فائده لا تامه ولا ناقصه لماذا لانها محتاجه الى الجواب قالوا كمثل ما اذا قلت زيد وسكت هل هذا تمت الفائده لا هل فيه فائده ناقصه ام لا فائده لا فائده اصلا فلذلك قالوا هي ما فيه فائده لا ناقصه ولا تامه لانها غير مفيده حتى ولو تركبت من كلمتين ان قام زيد لأن هناك قيدا غير موجود ما هو القيد غير موجود هي ممكن أن تقول إن قام زيد اليوم على الساعة الثامنة مركبة من كلمات إن قام زيد اليوم على الساعة الثامنة بتونس ماذا كان هل حصلت الفائدة لا هو لفظ طبعا لفظ هو مركب مركب نعم موضوع وضع عربي نعم لكنه مفيد غير مفيد وتقول من حضر اليوم درسا نحو في جمعية الحكمة واجتهد في تحصيل الدرس انظر كم الكلمة لكنه غير مفيد, غير مفيد. ولذلك الصحيح إن شاء الله مع الجمهور هذه الفائدة لا تام ولا ناقصة, لا تام ولا ناقصة. وبعضهم قال بأنها ناقصة أن حصل منها إن, إن اجتهد الطالب فهمت أنه إذا اجتهاد الطالب لكن ماذا يترتب عن, عن اجتهاد الطالب فقالوا هي ناقصة, هي ناقصة. فماذا؟ اذا التعريف ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر سؤال هل السكوت يحسن من المتكلم؟ أم من السامع؟ أم يحسن من الجميع؟ هل السكوت؟ لئن قلنا ما افاد فائده يحسن سكوت المتكلم عليها ثم نقول السؤال هل السكوت يحسن من السامع ام من المتكلم ام من الجميع يعني منهما معا في هذه المسألة الجواب في هذه المساله خلاف بالعلماء فمن العلماء من قال ان الاصل في السكوت ان يكون من السامع ان الاصل في السكوت أن يكون من السامع ومنهم قال السكوت يحسن حتى من المتكلم السكوت يحسن حتى من المتكلم كيف ذلك؟ المتكلم يتكلم ثم يسمع ليمعن النظر إما في كلامه وإما في ردة فعل من يخاطبه في ردة فعل من يسمعه فلذلك يحصل السكوت من منه ما معاً منه ما هذا هو الذي رجحه كثير من العلماء بل قال يحسن السكوت من الجميع ولذلك قالوا وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بالهما وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بالهما هذا هو القيد الثالث الإفادة الإفادة وهو من جهة اللغة استحداث المال والخير ومن جهة الاستلاح ما أفاد فائدة إما أن نقول جديدة وإما أن نزيد تامة أو بدونه بدونهما نقول ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر <تصفيق> والسكوت يحسن اما من السامع واما من المتكلم واما من الجميع وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل الآن الان عندنا القيد الرابع ما هو القيد الرابع الوضع الوضع والوضع هنا لا بد فيه من ماذا ان يكون عربيا لكن قبل أن نبين هناك سؤال كم للوضع العربي من معنى؟ كم للوضع العربي من معنى؟ طبعا الجواب أن يقال الوضع العربي له معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح بل كما قلت لكم إن لكل قيد من قيود الكلام في النحوين له معنيان ان لكل قيد معنيين معنى عند علماء اللغه ومعنى عند من عند, عند علماء الاصطلاح طيب فلناخذ الوضع من جهه اللغه الوضع العربي في في اللغه ما هو الوضع العربي في اللغه اي في لغه العرب او يقولون ما هو الوضع لغه لغه هذه تكون ما منصوبة على إسقاط حرف الجر إسقاط الخافر ما هو الوضع لغة أي في اللغة فبدل أن تقول ما هو الوضع في اللغة قلت ما هو الوضع لغة أي نعم على نزع الخافض الوضع العربي في لغة العرب يطلق على معان كثيرة تنبه لها وقل من يشير إلى تعريف الوضع لغة إنما يشيرون إليه دائما استراحة هل الوضع والإفادة دائما يشيرون إليهما استراحة فقط فأنا حاولت أن أذكر لكم الـ الـ الإفادة لغة والوضع أيضا لغة أما للصلاح فهو مشهور ومدعو الوضع له معان ثلاثة الوضع له معان ثلاثة قلنا العلماء ذكروا أن الوضع في اللغة أو في لغة العرب له معاني ثلاثة المعنى الأول الولادة المعنى الأول الولادة يقال وضعت المرأة مولودها إذا ولدت وضعت المرأة إذا ولدت ومنها يقولون المرأة الواضع الواضع وفي القرآن فلما وضعت فَلَمَّا وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى وضعت ما معنى وضعت وَلَدَتْ ولدت فالوضع هنا المعنى الاول شنو هي الولاده ويطلق ايضا الوضع في اللغه على الاسقاط على الاسقاط تقول وضعت الدين عن فلان أي أسقطته عنه أي أسقطته عنه وبذلك ما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل المعروف قال من أنظر معسرا من أنظر معسرا او وضع عنه أظله الله في ظله او وضع عنه ما معنى وضع عنه؟ أسقط عنه. أسقط عنه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع عندما وقع التلاح بين رجلين فقال النبي ضع قليلا عنه أو كما قال ضع معنى أسقط أسقط ضع فالمراد بالوضع هنا معناه الإسقاط وتجدون هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وطبعا كما يقولنا دائما العبارة قد يكون لها معاني كثيرة ولكن كيف نفرق؟ أي بالسياق ولذلك يقول لا بد من الرجوع إلى سياق الكلام يعني إلى أوله وإلى آخره لتعرف هل الوضع المراد به الولادة أم المراد به الإسقاط, الإسقاط فلذلك ويطلق ايضا الوضع على معنى ثالث وهو الحط الحط تقول وضعت من ظهره او من ظهره معنى وضعت؟ وضعته من الارض وضعته اي اذاحته فإذا إذا فاذا الوضع له معان كثيره اشهرها كم ثلاثة ثلاثه ما هو المعنى الأول الولادة, الولادة. والمعنى الثاني الإسقاط. الاسقاط والمعنى الثالث الحط, الحط. فاذا ولادة واسقاط وحط هذه معاني الوضع المشهورة في اللغة العربية نفهم هذا طيب يكفينا هذه المعاني ما هو الوضع استراحا يعني في استراح النحات في استراح النحات طبعا أنا لا أريد أن أدخل في تعريف الوضع المنطقي لأنهم توسعوا فيه كثيرا ولكن أشير إشارة سريعة الوضع اصطلاحا له عنيان المعنى الأول ركزوا معي أن يقصد المتكلم إفادة السامية أن يقصد المتكلم إفادة السامية إيش, إيش معنى إذن على هذا المعنى؟ معنى إيش معنى؟ القصد القصد الوضع معنى إيش؟ القصد القصد فإذا قيدناه بالقصد ماذا يخرج؟ غير القصد غير الكلام غير المقصود ما هو الكلام غير المقصود؟ يخرج كلام النائم هب أن نائما نائم وهو يقرأ القرآن يقرأ القرآن وأنا عندما كنت كان عندي تسعة تسعة سنوات كنت أحفظ القرآن ولدرجة أنني ذهبت إلى أحد المشايخ لما يسمى عندنا بال لا حفظ, حفظ القرآن بدون أخطاء تكتبه بدون أخطاء فأنا كتبته كاملا بدون أخطاء فقال للأستاذ يعني الفقين تصية اللوح نسميها قال خلاص أنت اقرأ فقط فتركت اللوح وصرت أقرأ لدرجة أنني مرة كنت نائماً فقرأت ما يقارب حزباً وانا نائم هل هذا يعتبر كلاماً في السلاح النحويين؟ لا يعتبر لماذا؟ لماذا؟ لأنه غير مقصود لأننا اشترطنا أن يكون القصد طيب الساهي الساهي تكلم بكلام تكلم بكلام يرحمك الله الساهي تكلم بكلام وقال كلاماً مفيداً هل يعتبر كلاماً في السلاح النحويين؟ لا يعتبر كلام فس طيب المجنون في الطريق يقول كلاما مفيدا هل يعتبر كلاما في الاصطلاح النحوي ان هذا يخرج يخرج ايضا الذي يخرج من من فمه او كلام كيف هو كلام مفيد لكنه جرى على لسانه ما لا يقصده جرى على لسانه ما لا يقصده ومن هنا ايضا يخرج محاكاه الفاظ بعض الطيور محاكاة الفاظ بعض الطيور ببغاء مثلا يتكلم بكلام يسمعه ويعيده هل هو مقصود؟ غير مقصود بل منهم من علم طيرا أن يقول في الصباح أقبل النهار كلام الطير هذا مقصود ولا غير مقصود مما يحكى قصة ذكرها العلماء أن في بعض كتب التاريخ أن سلطانا كان إذا أراد الحجامة والفصد يأتي بحجام ويطلب منه أن يفسده وأن يحجم أن يأخذ الدم فإذا المه قتله, إذا آلمه قتله فكان كلما أراد الفص يأدي الفصد يأتي بحجام والحجام عندما يذهب طبعا يعلم أنه سيقتل فيودع أهله لأنه من المستحيل بل من سبع المستحيلات أن يأخذ منه الدم دون أن يؤلمه فماذا فعل احد الحجامين كان يعلم طيرا كلاما جميلا ثم دربه وكان يشير اليه باشاره يعرف هو والطير فهو اصبح الطير معلما ومدربا فيتكلم بكلام كل من سمعه ينصت له حتى ولو كان فيه الم لا يشعر له لا يشعر بألمه فلما استدعاه السلطان جاء بطيره واستخرج الطير قبل ان يخرج ماذا أن يخرج المحاجم الهه الحجامه ووضع الطير بجانبه قبل ان يبدا بالحجامه اشار الى الطير بالعلامه المعروفه بينه وبينه فصار الطير يتكلم والسلطان ذهل ينظر الى الطير والحجام أخذ من السلطان الدم وفعل فيه ما الله به يعلم وهو يسمع الطالي يقول أيها الفاصد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين السلطان تعجب أيها الفاصد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين وطبعا البيت معروف يعني معنى أن الأمير وجوده ضروري لأن فيه ماذا فيه الاستقرار يتم وفيه أيضا أنه يرد كثير من الحمقى والمغفلين وفيه وفيه إلى غير ذلك فكان يقول أيها الفاسد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفسد عرقا في روح العالمين فتعجب السلطان ولما فرغ الحجام من الحجامة سأله السلطان ابدأ قد ابدأ الحجامة فأجابه قال بأنه قد بدأ وفرغ فرغ من الحجامه فلم يشعر بما كان يشعر به مع غيره فتعجب السلطان وأعطاه مالا جزيلا وأعطاه مالا جزيلا فالعلم يقولون هذا الطير الذي يتكلم هل هذا الكلام المفيد والمركب والموضوع وضعا عربية لكنه هل هو مقصود أو غير مقصود غير مقصود, غير مقصود. ان قلنا الوضع من جهه الاصلاح لو معنيا المعنى الاول القصد لابد ان يكون مقصودا فاذا كان مقصودا يدخل فيه كلام البربر ولا لا الجواب نعم يدخل فيه كلام الترك ولا لا الجواب نعم يدخل فيه كلام كل كلام يدخل فيه شرطه ان يكون ايش ان يكون مقصودا حتى كلام العجمي يدخل فيه اذا كان مقصودا مفهوم هذا لكنه اذا كان غير مقصود هذا شيء اخر اذا هذا المريض يتكلم المريض يتكلم ويقول كلام كله مفيد هل يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين لا يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين لأنه سبحان الله الحمى جعلته يتكلم بكلام غير بكلام غير مقصود غير مقصود مفهوم هذا طيب إذا هذا يعتبر كلام في اصطلاح النحويين ولا كلام عند اللغويين عند هذا عند اللغوي هذا المعنى الاول المعنى الاول ما هو القصد, القصد ما هو المعنى الثاني للوضع المعنى الثاني هو جعل اللفظ دليلا على المعنى جعل اللفظ دليلا على المعنى وعليه فالوضع كم له من معنى إذن؟ من جهات الاصطلاح معنايا المعنى الأول قصد المتكلم قصد المتكلم لابد أن يكون قصد المتكلم ثانياً التركيب العربي، التركيب العربي هذا هو. جعل الله صديري المعنى يعني التركيب العربي. إذا قلنا بالتركيب العربي ماذا يخرج من هذا؟ يخرج كل ما كان من كلام العجم والبربر والترك والنحويات. هذه كلها خارجة. مفهوم هذا؟ إذن هذه باختصار قيود الكلام في الصلاح النحوي. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ثم قال المصنف وأقسامه وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وأقسامه لاحظوا قال وأقسامه أنتم تعلمون كما يقول بعض الشراح ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها كل مركب لا بد له من أجزاء باب له أجزاء يتركب بها البيت له أجزاء يتركب به الإنسان له أجزاء يتركب منها إذا لما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها احتاج المصنف إلى أن يذكر أجزاء الكلام ولكن عبر عنها بالأقسام وغيره عبر عنها بالاجزاء فقال واقسام الكلام كانه قال واجزاء الكلام التي يتركب منها ما هي ثلاثه ثلاثه اسم وفعل وحرف ولكن لم يقل حرف وسكت جاء لي معنا. ولم يقل هذا جزافا ولا عبثا وسترون ان شاء الله هل انا سؤالي هل هذه الأقسام الثلاثة من جهة تركيب الكلام أم من جهة حقيقته من جهة حقيقته لا. هل من جهة تركيب الكلام أم من جهة حقيقته الجواب من جهة تركيبه من جهة أما من جهة حقيقته فقد سبقت عند قول المصنف والكلام وأك... هو اللفظ المركب المفيد بالوضع إذن فهذه الأقسام من جهة التركيب ولا من جهة الحقيقة؟ من جهة التركيب أم من جهة الحقيقة فيمكن أن نقول القسم الأولى الكلام هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع هذه القسمة حقيقية ولا تركيبية؟ حقيقية وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى هذه القسمة كيف هي؟ تركيبية تركيبية هل تسمية هذه الثلاثة ما هي هذه الثلاثة؟ اسم والفعل والحرف أجزاء تقتضي هل هذا, يق... تق... هذا التقسيم الثلاثي تقتضي لا يوجد الكلام إلا إذا وجدت الثلاثة أم لا كما قلنا في قيود الكلام الأربعة قيود الكلام الأربعة ماذا قلنا لا يمكن أن يكون كلاما في اصطلاح نحوهم إلا إذا كانت فيه قيود أربعة هل كذلك أقسامه من جهة التركيب لا يمكن أن يكون إلا بقيود ثلاثة ما رأيكم قيود الكلام هل يمكن أن يكون بدون هذه القيود أم لا بد من هذه القيود لا بد من هذه القيود طيب هذا الكلام وأقسامه ثلاثة اسم وفعل هل لا بد من هذه الثلاثة أم لا يشترط لا بد من هذه لا لا يشترط لأنه يصح إطلاق اسم المقسوم عليه طارة ولا يصح أخرى مثلا ما هي أقسام الكلام من جهة التركيب ما هي اسم وفعل وحفظ يمكن أن يتركب من اسم فقط زيد قائم ويمكن أن يتركب من فعل واسم قام زيد ويمكن أن يتركب من الثلاثة قد قامت الصلاة وهو مفيد ويمكن أن يتركب من الثلاثة ولا يكون مفيدا إن قام محمد فهو مركب من ماذا من الحرثي والفعلي ولكنه غير مفيد لأنه يحتاج الى شرط طيب هل لوضحتم لنا أكثر من ذلك الجواب نعم يصح هذا تعريف ضابط سجلوه يصح إطلاق اسم المقسوم على بعض أجزاء الكلام الثلاثة يصح إطلاق اسم المقسوم على الاسم وحده فتقول زيد قائم زيد قائم مبتدأ وخبر هذا كلام مفيد وتركب من ماذا؟ من قسم واحد ما هو؟ اسم فقط وهو أحد أجزاء اقسام الكلام وممكن أيضا أن يتركب من الفعل والاسم قام محمد يصح إطلاق اسم المقسوم عليه على الفعل والاسم ويصح إطلاق اسم المقسوم على الثلاثة قد قامت الصلاة قد صدق محمد إذن ماذا نقول الكلام يتركب بواحد طارة يتركب من واحد بواحد تركيب بواحد هو الاسم وطارة باثنين هو بالفعل والاسم ويتركب بجميعها هل يشترط التركيب من الثلاثة لا يشترط قد يأتي لكنه لا يشترط وفي الوقت نفسه قد يتركب من الثلاثة ولا يسمى كلاما في السلاح النحويين وإنما هو يسمى ماذا كلام عند اللغويين ويسميه البعض الكلم الكلم اسم وفعل ثم حرف الكلم كما قال ابن مالك اسم وفعه ثم حرفه الكلم إذن هل يشترط لا يشترط أما إن قلت زيد قائم هذا كلام مفيد اجتمعت في القيود الأربعة قام زيد هذا كلام مفيد اجتمعت في القيود الأربعة قد قامت الصلاة هذا كلام مفيد اجتمعت في القيود الأربعة وفيه أيضا أجزاء ثلاثة للكلام أجزاء ثلاثة للكلام وفي الاسم نقول فيه جزء واحد يصح إطلاق اسم المقسوم على الاسم وحده يصح إطلاق اسم مقسم على الفعل والاسم يصح إطلاق اسم اطلاق اسم على الحرف والفعل والاسم وهو مفيد ويصح ايضا ولكنه لا يمكن أن يكون مفيدا لأنه يكون محتاج إلى ماذا يكون محتاجا إلى الإفادة وهو الجواب طبعا أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل القسمة أن القسمة كما يقول العلماء ولكن لا بأسان نشير إليها سجلوها واحفظوها يقول القسمة ثلاثية القسمة ثلاثية لعل الإخوة يقولون القسمة ثلاثية كيف القسمة ثلاثية لاحظوا حقيقية القسمة حقيقية القسمة نسميها الآن حقيقية ولكن في المرحلة أخرى ربما نسميها اسم معروف حقيقية ما ضابط القسم الحقيقية؟ هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه القسم الحقيقية هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه من يعطيني منكم مثالا؟ من كلام المصنف أن تسعب هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه من يعطيني مثال؟ من يذكر لي هذا من كلام المصنف؟ في القسم الأول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فلا يصح أن يطلق على اللفظ وحده كلام في السلاح النحوي ولا يصح أيضا أن يطلق على المركب وحده كلام في استراح النحويين ولا يمكن ايضا أن يطلق على الو... ال... ال... ال... الوضع وحده كلام في استراح النحويين إذا انقسام الكل إلى أجزائه ما هو ضابطه؟ عدم صحة عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه فماذا هل فيه اشكال انا أعده عدم صحه إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه أجزاء الكلام من جهة الحقيقة كما هي؟ أجزاء الكلام من جهة الحق كم هي؟ اربعه, أربعة لفظ تركيب إفاد الوضع هل يصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من هذه الأجزاء الأربعات لا يصح لا يصح لا يصح فلذلك نقول عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه على كل واحد من أجزائه مفهوم هذا؟ إذا كان غير, غير مفهوم أعيده شنو هو الضابط؟ عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه خذوا الأجزاء الكلام الآن أجزاء الكلام الرباعيه اللفظ المركب المفيد الوضع هل يصح اطلاق اسم المقسوم عليه يعني ممكن أن نقول في اللفظ وحده كلاف الصلاح النحوي لا نقول عدم صحه اطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه اللفظ واحد من أجزائه المركب واحد من أجزائه المفيد واحد من أجزائه الموضوع وضعا عربيا واحد من أجزائه عدم صحته إطلاق اسم مقصوم على كل واحد من أجزائه. إذا هذا إيش؟ التركيب من جهة الحقيقة ولا من جهة الحقيقة؟ عندنا القسم الثانية، القسم الأول. القسم الثانية الجزئية. قسم الجزئية. أين ورد هذا في كلام المصنف؟ الجزئية وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف. وهي التي يصح اطلاق اسم المقسوم على جزء طاره ولا يصح اخرى اذكر لي على جزء اسم زيد قائم اذا يصح اطلاق اسم المقسوم عليه ولا لا الجواب نعم الجواب نعم نقول هذا ايش الاسم وحده كلام مفيد ولا لا مفيد وطاره لا يصح لا يمكن أن يطلق على الفعل وحده أنه كلام في السراح النحوي مفهوم؟ إذا وهي التي يصح إطلاق اسم المقسوم عليه طارة ولا يصح أخرى عثمان في اشكال في إشكال؟ طيب إذا كان في أي إشكال قولوا عن في إشكال لا يصح إطلاق اسم المقسوم هذا القسم الجزئية وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف طاره يصح اطلاق اسم المقسوم عليه كما اطلقنا على زيد قائم هذا كم جزءنا جزء واحد وهو الاسم مع أنه هو مركب من ماذا من ثلاثه اجزاء فعل اسم وفعل وحرف لكن زيد قائم مركب من ماذا من جزء واحد وهو قام زيد مركب من ماذا من جزئين من اسم وفعل فعل واسم قد قامت الصلاه الان تركب من ثلاثه مفهوم هذا طيب عندنا القسمه الثلاثيه تسمى النوعية القسمه النوعيه كيف القسمه النوعيه هذا ينبغي ان تاخذوه من كلام المصنف قسم النوعيه عند قول المصنف في باب الاعراب واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم هذه قسمه إيش؟ نوعيه فيصح أن يطلق اسم المقسوم على كل نوع من انواع الاعراب الاربعه مفهوم عثمان يمكن أن تقول الرفع وحده اعراب يمكن أن تقول النصب وحده اعراب يمكن أن تقول الخفض وحده اعراب يمكن أن تقول الجزم وحده اعراب إذن هذه نوعيه هي انواع رفع ونصب وخفض وجزم ولذلك يقال انواع أنواع الإعراب أنواع الإعراب فالرفع وحده وإش؟ إعراب والنصب وحده وإش؟ إعراب والجزم وحده وإش؟ إعراب والخفض وحده وإش؟ إعراب ما هو ضابط القسم النوعية؟ صحة, سجل الضابط صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه الأربعة يعني مثلا كانقسام الإعراب إلى رفع ونصب وخفض وجزم وكل واحد يصح أن يقال عنه إعراب الرفع يصح أن يقال عنه إعراب وهو نوع والنصب يصح أن يقال عنه إعراب وهو نوع ثان والخفض يصح أن يقال عنه اعراب وهو نوع ثالث والجزم يصح أن يقال عنه إعراب وهو نوع رابع لا يشترط حتى تجتمع الأربعة فهذه يقال وأقسامه قال مراد وأنواعه أنواع الإعراب الأربعة وهي يصح إطلاق اسم مقسم على كل جزء من أجزائه مفهوم هذا؟ وسيأتي التفصيل إن شاء الله في المرحلة الثانية افهموا هذا؟ وهذا سهل جدا